الدره المضية في القراءات الثلاث نظم الإمام الحافظ أبي الخير محمد بن محمد بن محمد بن علي بن يوسف بن الجزري رحمه الله قل الحمد لله الذي وحده على ومجده وسأل عونه وتوسلا وصلي على خير الأنام محمد وسلم وآل والصحاب ومن تلا وبعدو فقل نظمي حروفها ثلاثة تتموا بها العشر القراءات وانقلا كما هو في تحبير تيسير سبعها فاسال ربي أن يمنا فتكملا أم جعفر عنه بن وردان ناقل كذا كبن جماز سليمان ذو العلا ويعقوب قل عنه رويس وروحهم وإسحاق مع ادريس عن صالف تلاق لثمن ابو عمرو ولو نافع وثالثهم مع اصله قد الصلاه ورمزوهم ثم الرواتي كأصلهم فإن خالفوا أذكر وإلا فأمنا وإن كلمة أطلقت فالشهرة اعتمر كذلك تعريفا وتنكيرا اسجلا باب البسمله وأم القرآن وبسمال بين سورتين أئمة وماليك حزفز والصراطا فيها سجلا وبالسين طب واكسر عليهم إليه مؤلديهم فتنوى والضم في الهائح للا عن الياء إن تسكن سوى الفرد واضم من تزلطاب إلا من يولي فلا وصل ضم ميم الجمع اصل وقبل ساكن اتبع الحزغيره اصله تلا الادغام الكبير وللصاحب الغم حطوى انساب طب نسبحك نذكرك انك جعل خلف داولا بنحل قبل مع انه النجم مع ذهب كتابا بايديهم وبالحق أولا وأد محضة منات ما راح لن تفكر طب تمدون الحواء ظهرا فلا كذا التاء في صفا وزجرا وتلوه وذروا وصبحا عنه بيات في حلا هاء الكناية وسكن يؤده مع نوله ونصله ون وألقه آل والقصر حملا كي يتقه واندد جد وسكن به ويرضم جا وقصر حم ونشباع بجلا ويأته أتى يسر وبالقصر طفو أرجني بن وأشبع جد وفي الكل فانقلا وفي هذه قصر طلوب ترزقانه وهار أهله قبل كوث الكسر في الصلاة المد والقصر ومداهم والسطر ومن فاصل قصرا الا حز وبعد الهمز والليل الصلاة الهمزتان من كلمة لثانيه ما حقق يمين وسهلا بمد أتا والقصر في الباب حللا آمنت مخبر طبئة إنك لأنت أدآن كان فر واسأل ما ذهبت من حنا وأخبر فلولا إن تكرروا إذا سوى إذا واقعت مع أول الذبح فاسألا وفي الثاني أخبر حطس والعنك بعكسا وفي النمل الاستفهام حم فيه ماكلا الهمزتان من كلمتين وحال اتفاق سهل الثاني إذ طرى وحققهماك لاختلافي يعيونا الهمز المفرد وساكينه حقق حماه وأبدلا إذا غير أنبئهم ونبئهم فلا ورئيا فأدغنه كرؤيا جميعه وأبدل يؤيد جدوى نحوى مؤجلا كذا كقرس تهزي ولا شي يتنري نبوي يبطي شان أكفاس كذا مول أجوال خاطئ أهواه مأهف أهف له والخلف في موطئ إلى ويحذيف مستهزون والباب ما تقوى يضوم تكن خاطين مد مستاكئي اولى كمستهزئي منشون خلف بدا وجزء ندغم كهيئه والنسيء وسهلا اريت وإسرائيل كائن ومد ادم علائها انتم وحققه ما حلا اجد باب النبوءات والنبي أبد له والذئب أبد فيجملا النقل والسكت والوقف على الهم ولا نقل إلا الآن معيونس بدأ وردأ وأبد الأم ملؤوا به انقلا من استبرق طيب وسلمع فسلفش وحقاق همز الوقف والسكت أهملا الادغام الصغير وَأَظْهَارَ إِذْ معقد وتائم أنة ألا حز وعند الفائل التائف الصلاة وهل بل فتنهل مع تروال بابي فنبذت وكوفر لي يرد صاد حولا أقلت طلور عنه ما دغم عزت أبذع كسا حلا ويا نون دغم في دمحط وسين ميم فزيال هفظه الألوى في فشاء لا النون الساكنة والتنوين وغناث ياو الواو خزوا بخا وغين الاخفا يَكُنْ غطيكن من خنق الا الفتح والاماله وبالفتح قهر البواريض عاف معه عين الثلاث ران شاجاء ميل كالابرار رؤيا وأعمى بسبحان أولا وط الكافرين الكل والنملح وياه ياسين يمن وافتح الباب إذ على الراءات واللامات والوقف على المرسوم كطالون راءات ولامات نتلها وقف ياء بهب الهاء لا حم وزائرها وسائرها كالبز معه وهيوى عنه نحو وعليهنه إليه همر والمل وذو ندبة مع ثم طبوالها حذفا بسلطان يهمل وما هي موصلا حماه وأثبت فزكذا حذف كتابيه حسابي تسنقتت لدى الوصل حفنا وايا ب اياما طواب فدا وبالياء ان تحدث لساكينه حلا كتغنن نذر من يؤتى وكسر ولا مما معوي ان نهويك انا يا ات الإضافة كقالون أدلي دين سك وإخوتي وربفت حصلا واسكين الباب حملا سوى عند لام العرف إلا الندى وغير محيايا من بعد اسمه فنول عبادي لا يسمو وقوم افتحله وقل لي عبادي طبف شأواله ولا لدى لام عرف نحو ربي عبادي لن ندام السيئتان أهلا كريم لا ألياء الزوائد في الحالين لا يت اتقي بيوسف حز كروس الآي والحبر موصلا يوافيق ما في الحرز في الداعي واتقون تسألني تؤتوني كذخشون معولة وأشرك الباد تخزون قد هداني والتابعون ثم كيدوني والصلاة دعاني وخافوني وقد زاد فاتحا يردني بحالين وتتابعا الا تلافي تنادي بالعباد الدين تقوط ما دعائت لوحذف معتم الدون نيفلا وآتان نمل يسر وصل وتمت الأصول بعون الله درا مفصلا باب فرش الحروف سورة البقرة حروف البقرة هجف صلب سكت كحى ألا يخدعون على محجا وشم منطلا بقيلا وما معه ويرجاع كيف جاء اذا كان للأخرى فسميح لنحلا ولم رتلوا وعكس اول القص هو وهي يملة وثم هو سكينا أدأ وحملا فحرك وأين ملائكة تسجدوا أزلا فشال خوف بالفتح حولا وعدنت لبارك باب يأمر أدمح أسارا فدا خف الأماني مسجلا ألا يعبدوا خاطب فشا يعملون قل حواقب له أصدر وبالغيب فقحلا وقل حسنا معه وننسها وتسال الحوى والضم والرفع الصلاة وكسر التخذ السك نرنا وأرمح خطابا يقول طب وقبل ومن حلا وقبل يعيئ الغبفة ويرتل خاطبا حز وأن نكسر معا حائزا عونا وأوال يطوع حل تشددا وميته وميتا أدولا عام حللا وفي حجرات طلو في الميت حزو أول الساكنين و بق الحلا بكسر وطاء اضطر فاكسره آمنا ورفعوك ليس البر فوز ولكن وبعد صبأ لشدد لتك كموص حما والعسر واليسر أثقلا ولنه وسحق اللكل إذ أكلها الرعب وقطوات سحتي شغل رحمن والعولى ونذرا ونكرى الرسلنا خشب سبلنا حما عذرنا ويا قربة ست كان الملاك تضمما وارفع رفت وفزوق مع جدالا وفض في الملائكة قلا ليحكو مجه الحيث جاوى يقول فانصب كثير البافد وانصبوا حلا قل العفو وظلم أن يخافا حلا أب وفتحوا فتا وقرأت ضارا كذا ولا يضارا بخف مع سكون وقدره فحرك إذا ورفع وصيا تحط فلا يضعيفه صبح وشدده كيف جاء إذا حم ويبصد بصمة الخلق يعتلى عسيت غرفه يضم دفاع حزو أعلام حزو اكسر فصره النطب ألا نعم ما حزسك قد وميسارة استحنك يحساب قد وكسره ثقفة ذنولا وبالفتح أن تذكر بنصب فصاحه رهان حما يوفر يعذب حمل أولى بوفعين نفرق ياه نرفاع من نشاء يوسف نسلكه نعلمه حلا سورة آل عمران يرون كطابا حز وفز يقتلوا تقية مع وضعت حوى النف ساحا فولا يبشير كلا في للطائر الطائر طائرا حزن وفي الياط لما فلا ويأمركم فاصبر وقل يرجعونح وحدك وقرأ يضركم ألا وقاتل جميعا ألا يغل جهل حما والغيب يحسي بفضلا بكفر وبخل لا فاتح بفارح واشدد يميز معا حلا ويحزون فافتح ضمك كل انس والذي لدى الأنبياء فالضم والكسر احفلا سمكتوب مع ما بعدك البصر فز يبين يكتم خاطر حنا خففوا طلاب يغرونك يحزن نذهب أريا كي وشدد لكن اللذ ما أناء سورة النساء. ولو حاني فانصب أمي كلا كحفص فقف وحيدة معه قياما وجهلا أحلا ونصب الله والتي أديك فانس واشم باب اصداق طبولا ولا يظلم أريا وحذ حاصرت فنون انصب واخرى مؤمنا فتحه بلا وغير من فزنون يؤتيه حط ويدخلوا سمط بجهل كطول وكافل وفاطير معنى الزلوة الويه سمحهم وتلوفد تعدد لسك مثقلا سورة المائدة وشمآن سك أوفئ صد فافتحا وأرجو لكم فانصبحنا الخط كنت اعمل من سرق قلود وقاسيه عبد وطاغوت وليحكم كشعبات فصلا ورفع الجروح أعلم وبالنصب مع جزاء نو ومثل اغفع رسالات حولا مع الأولين اضمم غيوبي عيون مع جيوبي شيوخ الفر ويوم ارفع الملاء سوره الانعام ويصرف فسما نحشر الياء نقول معسبا لم يكن واغص ابنك الذيب والولاء ح يكن ان اففدا وتحت خاطب كيزن القصص يوسف حلا فتحنا وتحت شد ألاطب ولم بي مع قت ربت حزيل ويؤذيب وحزفت حينه مع فإنه وفائز التوفد هو استهوته ينجي فثقلا بثاني اتى والخف في كل حزوة احتصا يرى والرفع آذار حصلا هنا دار جات النون يجعل وبعد خاطبا دارست وضم عجوا حولا حلا وطب مستقر افتح وكسرا ويؤمن فد وحضر سمح الريم في الصلاة وحز كالمة ولياء نحشورهم يد يكون يكون أنث وميتا تنجلا برفع معن عنه وذكر يكون فز وخف وأنحفظ وقل فر وقوفلا وعشر الانفال لها حلا كذا الضعاف وصب قبله نو من طنا سورة الأعراف والأنفال هنا تخرج سماح حما النصب خال صهات تحشد مع أبليغكم حلا يغشي له اللعنة تتلوك حمزة ولا يخرج ضمن وكسر الخلف بجلا وخفضوا إله ويرمو ناكدا ألف تحن يقاتلوا ما يتبع اشدد وقل على له ورسالة يحلو ضمن حليفد وحزحا حل إن توفر خطيئات حملا كورش يقول خاطبا حم ويلحى دم مكسر كحافر ضمطا يبقش اسجلا وقصراءنا ومردس افتحا موهن واقرا يغش منصب الولا حلا يعمل خاطب قرا حي اظهرا فتنحز ويحسب اد وخاطب فاعتلاء وفي ترهب اشدد قبو ضعفا فحرك امدد النز بلا نون أسارا مع يكون يكونا فأنف إذ ولايات ذفت حنفنا وقرأ الأسرى محصلا سورة التوبة ويونس وهود عليهم السلام وقل عام رحمها سقاة الخلاف بالعزيغ فنوي الحزن عينا عشر الا فسكن جميعا والدود ما يضل خطب بضم وخف سكن مع الفتح حمد قال وكلمات تنسب ثاني يضم ما يلمز الكل حزو الرضع في رحمة فلا وفي المعذرون الخف والسوء فافتحا ولو صار فارفع حز أسيس والولا فسمن صبت له تحت قطاع إذ حما وبالضم فز إلا أن الخف قل إلى يرون خطابا حزو بالغيب في اليزيغ النف فشفتح إنه يبدأ الجلا وقل لا قضاك الشامح ينكر يد وينشوركم أدقط عنسك حلا يهدي سكون الهاء اذ كسرها حوى وفليفرحوا خاطر طلا يجمعوا طلا اذا اصغر فحق معشوركاءهم كاكبر ووصل فاجمعوا افتح ط واسال اا السحر ان اخبر حلا وافتح تحت لفاق إني لكم إردال بادي أحمنا عمل غير حبر كالكساء ونون ثمودا فدا وترك حماس المفنقلا سلام ويعقوب ارفع الفز ونصب حافظ راءتك إن كل نتلو مثقلا ولما مع الطارق أتى وآبيا وزخرف جد وخف الكل فوقذولفالاء بضم وخصف واكسرا بطيه جنا وما يعمل خاطب مع النملخ فلا سوره يوسف عليه السلام والرعد ويا ابت افتح قدا ونرتع وبعد ياء وحاشا بحذف وافتح السجن اولا حما كذبتلو الخف نجي حامد ويسقى مع الكفار صدقن من حلا ومن سوره ابراهيم عليه السلام الى سوره الكاف وطب رفع الله ابتداء كذا كثيرا أنها صببنا واخفض افتحه موصلا يضل مملق مانح زغير غايد وفز مسئره كَذَا علي كذا حلا النُّونِ كسر النون فزوها ابا ينزل وما بعد يجتلى كما القدر شق افتح تشافون نون هتل يدعون حفظ مفرط نشدد العلاء ونسقيك مفتح وانف إذا ويجحنونا فخاطب طبك ذاك يروحنا وينزيل عنه اشدد ليجزي ينون ويتاخذ خاطب حلال خرد جلا حواليا وضم افتح افتح وضم حط وحزم التآمر ما يلقاه أوصلا وأفث تحن حقا وقل خاطا اتى ونخسف نعيد اليا ونرسل حملا ونغري قيم ان تتلو طمى وشدد الخلفب والريح بالجمع اصلا كصادا سبا ولن بيا ناء ادمعا غلا تفجر لنا الخف حملا سورة الكهف وتزور حزوك سر بورقي كثمره بضميط وانفتحت نياثمر اذ حلا ومدوك لكننا الا طب نسير الجبال كحفصي الحق بالخف ضح اللآء وكنت أفتح شهادنا وحمية وضم تيقوب لن أديان قلوا فكملا ذكيات يسمو كل يبدي لخف حط جزاؤه كحص الضم سدين حولا كسد هنا آتون بالمد فاخر وانه فما استعه يخفيف فقبلها ومن سورة مريم عليها السلام إلى سورة الفرقان ينف رفع حزو المعيتي وبامه خلقته كفر والهمز في لي أهب أولا ونسيا بكسر الفز ومن تحت فاكسر اخفضا يعلو تساقط فذكر حلا حلا وشدد فتى القول صبا حزوا ان فكسرا يحل نورث شد طب عتلا وفزوالدا لا نوح فافتح يكاد انس اني فيني انا افتح اد والكسر حقولا انا اخترت فرسك لتصناع وجذب فانك نخلفه اسمى الظم سوا وطولا فيسحا تضم السر وبالقطع اجمع وهذانح النس يخيان يجتلى لا تخاف ارفع واثرك في رزقنا كنضم حملنا ويسر شددا طبا ولا لدحري قسك خف في فعلم هو افتح وضم بدا نفخ بياحل ويقضى بنون سمي وانصب كوحي ليقو بهم وافتح وانا كلن وزهرات فتح الها حلن يا إن بدى وطبنون يحصن أنثا أدء وجهلا مع اليائن قدر حز حرام فشاو أنثا جهلا نطوي السماء أرفع الأولا وبارا مهمز مع رابأت أتا ليقطع ليقضوا أسكن اللام يا أولا ولؤلوء انصبري وأمثي في ما لفيهما ومعاجزين بالمدح الملا ويدعون الأخرى فتحسينا حما وتنبت اختح يحل هيهات أدكلا فللتك تيرا والفتح والضم متهجرون تنوين تترى اهلوا وحل بلا وان الله افتح فيد وطالما عن وقصف فرضنا أنمعا وارفع الولا حلش جدهما بعد انصبا واضبا افتح النظاة وبعد الخفض في الله اوصلا ولا ياتأ العلا وكبراه ضم حضا وغير انصب الدري ينطم بثقلا حمن فدت وقد يذهب الضمم بكسر ند ويحسي مقاطب ثق وحق ليبجلها ومن سورة الفرقان إلى سورة الروم ونحشور يا حزئ ذو جمهي لنتهي الألشدد تشقق جمع ذرية حلا ويأمور خاطب فد يضيق وعطفه صبا وأتباعك حلا خلق أوصلا نزل شد بعد صد ونو سبأشها بحزما كثى افتحيا وإذ طابقوا الالا وإن افتح على طرى خطاب ينذكر أدرك الاغاذ والولا فتى يصدر افتح ضم مكسرا حلا ويصدق فيه فمانيك يعتلى ويجبى فأنفطب وسمي خسف ونشأة حافظ وانصب مودات يجتلى ونونه وانصب بينكم في فصاحة ومعوى يقول النون والكسر قلا سورة الروم ولقمان والسجدة وطب يرجع خاطب لتربو وضم حز يذيقاه منون يعي كسفا قلا وضعفا بضم رحمه نصب فز ويتخذ الحزن تصعد اذ حمى نعمه حلا واذ خلقه الاسكان اخفي حما وفتحه معلما فصل وبالكسر طب ولا سورة الأحزاب وسباء وفاطم معا يعملوا خاطب حلا والظنون قف مع اختيه من تنفق ويساء الوطلا وسادات نجمع بينات حوى وعالم قل فنا وارفع طماوى كذا حلا أليم ومنسا تهحم الهم زفاة حتى بنيانة الضمان والكسر طونا كذا توليتم وفق مسكنك سيرا نجازي سيرا للنون بعد صبا حلا كذلك نجزي كل بعاد ربنا افتح ارفع اذن فزع يسميح من حلا وفي الغرفة اجمع فزتنا اوش ووح وغير اخفضا تذهب فضمك سيرا ألا له نفس سو كذهب وقصف تح وضم حذ وفي السج اكسر همزه فات بجلا سوره ياسين عليه السلام والصافات ائن فافتحا خفت ذكرتم وصيحه ووحيده كانت معا فرفع العلا ونصب القمر اصطاب ذنجيه تجمعا حما يخصم نسك الالكسر فتنحنى وشدد فشى وقصر أبا فاكين فاكه ضم باجب لنحنى لا مثقلا يهن انكسف افتح ضم خفف فدا وحط لينذي أرقاط يقدر الحق في حولا وطابا هنا واحذف لتنوين زينة فنا وسكنا أو أدوى كالبنز أو صلا تماصر اشددتا تلضاط وليزف فافتح والله وَاللَّهُ رَبُّ نَصِبًا حَلَ وَرَبُّ وَأَيَّاتِنَ كَلْبَثِرَ أُلْ وَكَلْمَدِينِ حَلَ وَاصْطَفَى أَصْلَهُ عَتَلَ وَمِنْ سُورَةِ صَادٍ إِلَى سُورَةِ ليتدبروا خاطب وثاخف فنصب صادهم ممألا وافتحوا النون حملا وحزيوا عنوا خاطب وأدكسر أن ماء من شدد اعلم فد عباداه أو صلاة وحزيوا عنوا خاطب وأدكسر أن ماء من اعلم فد عباداه أو صلاة وقل حسرة يعلم وفتح جنى وسكن الخل يدعث له أو أن وقلب لا تنونه وقطع دخلو حمس يدخلون جهل ألا طب أنثا ينفع العلا سواء أتخفض حزو نحسا في كسرحا ونحشور أعدا يتلو ورفع مجهلا وبالنون سماح يبشير في حمل ويرسيل يحصب ألا عند حولا وجئناكم سقفا كبصر إذا وحزك حفص قيضيا وأسويرة فلا وفي سؤول فالفتحان ما يصد فقو ويلقو كسال الطور بالفتح الصلا وطب يرجعون النصب في قيله فشا وتغلي فذكر قل وضم معتل حلا وبالكسر اذ آيات نكسر معا حما وبالرفع فوز خاطبا يؤمن طلاب لنجزي بيا جهل ألا كل ثانيا بنصب حوى والساعة الرفع في ومن سورة الأحقاف إلى سورة الرحمن وحز فصله كرها ترى والولاك عاصم تقاطعوهم لاسكن الياء حلنا ونبلو كذا طب يؤمن والثلاث خاطبا حز سيؤتيه بنون يلي ولا وحط يعمل خاطب وفتحا تقدموا حواحوا جرات الفتح في الجيم قامنا وإخواتكم حرز ونونا يقول أدوى قوم صبا حفظا ووتابعت حلا وبعد الرفعا والصاد في بيم مع الجمع والحبر كذابه القلا كتن لا تمرونه حم ومستقر لخض اذا ستعلم الغيب في ومن سوره الرحمن الى سوره الامتحان فشى المنشئات افتح نحاس طرى وحور وين فشى واخفض ألا شعوب فصلا بفتح فروح اضم طواواح من أخذ وبعدوك حفص أو غر اضم وصل فلا ويقصى ذؤنف إذ حمى نازل اشدد وخاطب يكون طب وظاهروا كشام أنف معا يكون دولا تنذ رفع وأكفار حصلا وخزيات ناجوا ينتجوا ماعة تجوطوا يخربوا خففهم عجودر حلا ومن سورة الامتحان إلى سورة الجن ويفصال مع أنصار حاو كحفصهم لو وثق ند والخف يسري أكن حلا ويجمعكم نون حما وجد كسر يا تفاوت فد تدعون في تدعو حلا وحط يؤمن يذكر يسأل أم من ألاوى شهادات خطيئات حملا ومن سورة الجن إلى سورة المرسلات وأنه تعالى كان لما ف... أب تقولا تقوى الحز وقل وَقُلْ إِنَّمَا ألا وقالا وَقَالَ يعلم فضمى طرى وحام وطأ وربه فضح والرجز إذ حلا فضمى وإذ أدبر حكاوى إذا دبر ويذكر وَيَذْكُرُ ناحلا وسلاسلا لدى الوقف فقصرق القوارير أبو ولا فنوين فتا والقصر في الوقف في طب ولا وعليه منصب فز وإستبرق خفضاً ألا ويشاؤون الخطاب من ولا ومن سورة المرسلات إلى سورة الغاشية. وحزق قتت همزا وبالواو خفاود وظماج ما لا تفتح الطالق طلا بفان وقصر لا بفينا يد ومدك قرب والرحمن بالقصد حملا تزكى حل اشدد ناخره ونون منذر قد لتشدد ألا سعر الطلا وحزن الشر خفف وضادو ظنينيا كذب غيبا خد وتعريف جهلا ونطرات حز وطل يصلى وآخر البروج كحص يؤثر خاطبا حلا ومن سورة الغاشية إلى آخر القرآن ويسمع مع ما بعدك الكوفياء خي وإيهابهم شدد فقد دار أعملا تحضون فامدر إذ يعذيب يوثق افتحا إطعام كحرس حولا حلا وقلوا بدا معه البريات شدد ومطلاعي فاكسر فز وجماع ثقلا ألا يعل لي لا فثن معه إلافهم وكف أن سكون الفائح ثن تكملا وتما نظام الدروة احسب بعدها وعامها اضى حجي فاحسنت ف... غريبات أوطان بنجد نظمتها وعظم اشتغال البال واف وكيف لها سددت عن البيت الحرام وزوري المقام الشريف المصطفى أشرف الملا وطواق للأعراب بالليل غفله فما تاركوا شيئا وكدت ولي اقتل فادراك لي لطف علي ذات حتى جاءني من تكفل بحملي وايصالي طيبات آمنا فيا رب ببلغني مرادي وسهلا ومنا بجمع الشمل واغفر ذنوبنا وصلي على خير الانبياء ومن تلا